أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم نتاكم عذاب الله بغتة وجهرة هل يُنلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومؤمنين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 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا يقوموا إني ملكون نتبع إلا ما يحيئ لي. قل هل يستويل عمى والبصير؟ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ